مش هني يلف ولا باب اللي انا مع شوت النور انا لقينا انتيم شوت النور تمام يا طبعا هي صوت الملك طبعا يعني زي بعض شايفين ان احنا نفس الصوره مع الامر الثاني ان احنا نجيب الايه اهداف زي الصوره وبعدين نتكلم عن ما يسمى باسمنا في الصوره طبعا هذا كما تعودت هذا كتاب ورقه مجهود ذهني عشان تبقى فطبعا ايه يعني انا ملياش كبرة بها لان انا لم ننشكل بها لم فطبعا الانشهد بالصورة بخريك تذكر تقراها مربع واثنين وثلاثة تسمعها مربع واثنين وخمسة وعشر وتسمع بسقط الشيخ خدام والشيخ هيلان قال ايه يعني عشان ايه؟ ربنا يفتح عليك بالرابط لان هذا يحتاج الى مبهود يقول له مع الشيخ جلال تبارك الذي يذهل الملك وهو على كل شيء قدير ايرى في موطنه ايرى في موطنه الشيفس براسلا ايه هذا المطلع تستطيع ان أن تقول في الشباق أن تقول له في الشباق وأن تقول في, في الأفراق تبارك الذي بيده المنك وهو على شمي شيء نقضيه صح؟ فطبعا براءة في استهلالك أخوانا اتفقنا سابقا فن عظيم واحنا قلنا بلاعه الاستنهاء لازم ينتج ثلاث حاجات تتوافقا الاول ها يا سمسم ها يا سمسم ده لفظ الفاظ اسمع شوف لي الترتيب لو المطلع موافقه المطلع من المطلع عند اول الصوره مراعاة مقتبع مقتبع حاجة كنا كان عظيم وإحنا قلنا عمي كده يعني أنا هضرب لكم مشاهد مشاهد وإحنا قلنا على المشاهد بتاعنا إحنا قلنا عمي كده محتوم في فرح تتكلم في فيه؟ الفرح لما تروح في محزه محزنه وميت تكلم في النايته والله قلت له والله انا موي طب لو عكست اللي تزوق, اللي تزوق الناس ليه بقى الناس لا تعمل ضرر لك الى استاذ جابر سعيد احنا فرحه استاذ ففي ناس بتسكت وفي ناس ايه ها بتروق زي ما تكون في فرح وراني بتكلم في الطلاق طبعاً يا راني نازلت هي تستفازي قولك إيه ده؟ طبعاً طبعاً كذلك الجاية اللي مش جايز بيتجنوا الموعيزة عشان ما بس مش وقته يعني هي فرقة في الموعيزة بيه؟ مهما الهتمين كذي ما قادش عليهم وقالوا في الهتمين ولا يعني ما قادش عادة أنا قادش عادة أنا قادش عادة بسيب الكلمة على يعني إيه؟ أه. عن الزوف كلام رأي يختار كلام <تكلمة> بك طبعاً يعني... طبعاً زي مثلا كثير فرق وزي إخوة عدين يكلمون في الجهاز وصمب الناجم الناس يقول لك ايه حان ايه حان ايه حان ايه حان الله عليك فالشيء من الكلام ده فن فن انت تختار المطرة توي ايه بس لا في ذكر الصحيح والعلم اللي اني قال تعالى ولو اتبع الحمدى اخوة ربما بنفي يعني اتيناهم مذكرين وما نذكر مرنم فاحنا قلنا عندهم شو انا غابت الناس هم اساسا لو سالته تقول لي ارقام الطهاره ايه وسنن ما ما يعرفش ايه يا ابني بص الناس بتفعل بقول انا كده من الناس انا اللي جاي هنا من الناس في الكلام وصوليات الزوء والآدف الكامل وليس دعوا مناسبة؟ من قالوا الكلام المفترض يعني مثلا إيه؟ لما النبي صلى الله عليه وآله وسلم قلت فشاموا أعمل القصيرة فيه قالوا إيه تهت قالوا إيه تهت قالوا فالكاملات ضياء الزمان يتبع السم وسماء تشعر فعلا أنه بكون فرحان أنه بكون إيه؟ بكون إيه؟ كل فرحان بيوم رعا لما بقى خلاصنا صلات الايه؟ قسم عدد بين معالم الافراح قسمك في ليني عند تبلد عند تبلد الاصفاح تخاف ان لما ازاي البارودي كان لغينتين سيره اه كان لغينتين البنت اتكتب كتابه والنهارده حفله وبعدين وهو في حسن الزفاف وكان له الخبر بنته الثانية مات تاني؟ فرح تموتك يبقى فرح لما انت بنت له تقول له ايه؟ فتانه متعزل فتانه متعزل <موتعزي> <موتعزي> هو ده بقى المثالب دي المثالب بتاعت الكلام فشوي عمل قصيدة بصراحة تذكروا على قدر سمو الحج البيان فكيف ما طلع الترشيح ده احيس تلوح هنا تقفله كفاعضه ايها المنذير كفاعضه ها ايها الايه المنذير من جيرو يعني العظم هذا اللي يتفرخ ما ينفع كل الا واحده وبدا يتكلم في القصيده بصراحه عن من يعني من من القدرات الفتاحه عن البيان امره محسن كل ما يقول الصوره تضاعها البيان كراما اخوان فكنت انا مقسم الصوره الضحى دي اختار لنفسي كميته واختار ففي كم موت كده صوت ضاها الصوت ايه يعني ايه يعني مثلا من ضمن الميتات مثلا التمرين مثلا الشاموري ميتك شاد ادم ميتك ها ها صح الفرعون كم ميتة كده تقسم السرعة على الميتات اللي. فانا بقول ايه كويس تخسر نفسك ميت عادي كلام عليه اصل الخاتمة بتاع فكان نقص من الفرن كان وصل كده صمم فاج بعدين يصلي السنة وهو يصلي السنة وهو أعمال مش الله عز وجل إلا أن تخبر بروحه وهو المسجد مشكلة. يعني مات ميتة كاملة فين؟ في المسجد. في المسجد. في المسجد. في المسجد. رحمة الله عز فبقى الناس يروح له أي أولاده له أنه هنيك أم عزيك, عزيك. اثنين أنه هنيك أم عزيك يعني عزيك أم عزيك أم عزيك حمس عزيك, عزيك, عزيك. جميع أنه عزيك لأنه فائل افتقدت أبوك ولا نهنيك على هذه الموتى الطيبة فهذه قدرة العملية إزاي تقولي فطبعاً هذا المطلع من المطلع التي تدل على القدرة البيانية العظيمة لو فوم الشيبح تقول تبارك الذي يجاب الملك وهو على كل شيء قدير لو في فرح ها؟ تبارك أنه يجاب الملك وهو على كل شيء قدير لو في حد من حدود ربنا يقام تبارك الذي يذل منطقه على كل شيء لو في كارثه زلزال تقول تبارك الذي يذل منطقه على كل شيء لو في ظالم وجبار يتكبر عن الحق تقول تبارك الملك ايه تبارك الذي يذل منطقه على كل شيء طيب ايه في المطال؟ امين يعني مطلع بصراحه مطلع يعني وانت وايف عن مين برناشر وبدأت الخطبة وقلت تبارك إلادي بيدي المين فوع لكم جندر إيه لك المطلع مطلع عظيم عجيب ورائع وهذا يدل على القدرة البهنية في القرآن الكريم رباحنا ذلك كلام مهم أول فعلا أنت لما تريد تحديل بلا فلابسة تشعر المعلومات الطيبة برطة ومن كليات القرآن ان كلمه تبارك لا يقال الا في حق الله تبارك الذي نزل على عبده يكونا على منجيره تبارك الذي بيده كل شيء قديب تبارك دي لا تقال الا في حق من الا في تبارك وتعالى تبارك وتعالى سبحان <تصحة> الذي بيده الملك على كل شيء قديب هنا مكتوب بيقول تبارك الذي بيده بجد الصبر دي يعني الايه؟ صبرك يا رب فلما بنيجي نتكلم في باب الصفات فاحنا بنثبت صفه اليد يا محمد لله سبحانه دكتور انا لو كنت اثبت صفات انا اشفت ان كده بيبقى خطا ما يضرش قوم عشان نقول ليلى وقع عليك صواب تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء فنقول بيده يبقى دي اثبات صفه اليد ايه ده سامعني اليد هاتوا لي لماذا اثبت صفه اليد لله سبحانه وتعالى اكثرها ها اشرحوا برضو مذكور ايه الاسئله الموجوده فما اثبت الله ورسوله لله وسجدوا وما ينفاهه هو رسول عن الباث فيه طب ربنا نقول اهو بله ها ولا تمثيل ولا تقريس ولا تحريف تعطيل ليس كنفي شيء وهو السميع العليم كنا زمان ندرس السقط دي ونقول ولا تشبيه ولا تمثيل ولا ولا تعطيل ليس كنفي شيء وهو السميع العليم يعني بلا تكييف ها انا ما يعني ما تقليش كيفك لو اصابع لو ما لوش اصابع ما تتخلش طره بلا تكييف ولا تمثيل ما تقولش مش كده ولا تحليل ما تخرفاش ولا تعطيل يعني ناخذ المعنى دول المتطرف لاي تفاصيل اه بالظبط كده دي معناه. بس برضه الامور دي مهمه ليه اخو عادل يا اخواننا هذا الكلام هناك فرق ضلة أو فرق ضلة في هذه الأسماء والصفات فأهل العلم يذكرون هذا الكلام على سبيل رد على هذه الأسماء ضناً وإنت مشاكل بالك فمثلاً لما نقول بلا تكييف هذا رد على الذين يخيفون أسماء الأوسفات ولا تمثيل ولا ولا تحريف ما تحرفهاش ولا تعطيل ايه تعطيله النفي تعطيل يعني يعني انفصال كل صفر يا ابني الصفر يعني ماشي اقول لك ايه يا ابني ده سنه بسيطه ولا بسيطه اه بس اقول لك ايه ايدك ملوش ايه ايدك ازاي هو اللي سامع ملوش سامع عينين عينه ملوش انت الصفر دلوقتي ربنا عايز يقلع سبحانه وتعالى عاجز عن اني اقول كلام مفخ مشان تقول لا اصله هو اسبه السمع وملوش سمع هو اسبه اليد يبقى انت متعطل انت كل المعتزله وما تقول لي ايه له يد له يد له ايه يد سبحانه وتعالى بلا تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير خلاصها عرضه دي في السقف عايز انت تفسر بقى اي حاجه تقول معنى يد هنا قدره علامه او تدل على القدره علامه بس انا اشبك ليه السقف لما قلت تبارك الذي يعني دي في مقدور سبحان الله في قدرتك وفي قبضتك سبحان الله ولكن أنا أصبحت أول حد يا صفة الصفة من فتاة أصلي في الناس يتأوي الصفة ويتقول لك هي معناها القدرة ويقوم حاشل ايه الصفة نقول له لا نحن أصبحته نقول له يال ليس في كأل جيال سبحانه وتعالى إذا عايز أقول ايه يا رباني؟ ممكن بالآية ليس أنا لا أصبحتش من الآياتي أنا أصبحتها من الآيات الأخدستانية يعني ايه؟ لكن الآيات ونصبحته لا ما لا لا لا لا لا يعني ابراهيم بيقول لك يعني هنا مثلا اليد دي نفسرت بمعنى الخضره ونسبه اليد من الحته الثانيه من ودنا يبقى انت متعطل في فكره ابراهيم هو ربنا سبحانه وتعالى الذي يدي يبقى بنقول ايه يد الله الخفي يد الله الخفي ولكن هي تفيد القدره وتفيد كذا وتفيد كذا الامان ولكن انت اشرت الايه يا صفحه يا مينزلوا في السيده لو لو قلنا الايمان ده عبد من به واجب والسؤال عنه بدعاءه ما و... في التكفير ايه موضوع التكفير ده ننتقل اسئله في صفات الله الواساني ترد على الخاطف وترد على را ولا اجابه يخلص في هذا ان المالك الله عنه ورضاه كان في مجلسه لانه في مسجد المدينه وكان مالك يلقى حلقات من مسجد المدينه كاي حلقه حرق في المدينه لا ده مالك رضي الله عنه كان من اللي كانوا موجودين في المدينه كان هو كذا اشخاص ليه ما لا هو قصه مالك بس انه ربنا شرح قدر لفقيه ان يعيش بس لما اسجدته واصحابه واقرانه وكانوا موجودين في الجامع يعني مثلا من الحاجات اللي احنا سمعناها وتعلمناها ان ابن رزق كان اكثر امرا بالمعروف ونهيا عن من المال يقول له احسن من المال تقول له ازاي في حد احسن من المال يقول لك اه ابن رزق ولذلك المهدي لما دخل المسجد المهدي ده المسجد كبير صلى الله عليه وسلم أم أجل ابن أبي كده اتق الله فإن ظلم ببادك فاشل أو فاشيا يعني منتشر ظلم بقى يبتقي الله حد كان يقدر يبق يرفع رأس الله المهدي المهدي العباسي في بداية الدولة العباسية مفيش ابن أبي ذكر بباس كان يقدر مالك كده ما كانش يقرر وليزيل كانوا يفضلون ابن أبي ذكر على مين أنا مالك مثلا كان مالك, مالك يقول اذاهبت حلاوه الفقه منذ مات ربيع ربيع ليه اسمه ربيع الراق كان شيخ مال في المدينه وكان له يعني له يعني الفقه كان له حلاوه فكان معنى رحمه الله يقول كده لا الفقه منذ مات ها فالشيء من كلام كان له حلقه في المسجد مش عشان نقول حلقه لتسليم الله ما نقولش حلقه ها فاهم تسلو حلق في مجلد الناس صلى الله عليه وسلم كبقيه علماء المدينة وكان العلماء متوافرين في المدينة النبية صلى الله عليه وسلم العلماء دلتك تموه في حديث التحيات اللي هو التشاوذي الأخير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحلق إصلاعي بالسداد عند تشاوذ وعند ذكر الله يحلق موش حلق أو حلق حلق عالق <تصفيق> انت بصوره يعني تعرف معناها اي ايوه حالق شو يعني ايه حالق الشعر وحالق حالق حالق الشعر يعني حالق الشعر الشعر وجمع حواذا ها جمع ايه حالق يا اما يا اما اللي حال يا صح؟ الصواب الصواب كده اهو يا اما حال نفسه او مين المزيف فانت لما تقول حلقه حلقه خط في واحد من الاثنين <تصفيق> <تصفيق> يا اما اللي حلق شعره يا اما اللي حلق له زي مال ومهره كده اه بالظبط وضحت؟ فانت لما تيجي تقول حتى التلفزيون بيغلط فيها دايما اقول لك انا في حلقه مش عارف ايه حلقه دي شكمه <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ولكن صحه ليه حل حل حل اه بيكون فكان مالك لو خالته لازم تعرف لما اسدنا قلت بال مجلس فهو اعز وكان دينه غض غض يعني ايه الله سبحانه طريق في القلوب والناس متوجهه يلا صحابه يا ما الناس دي والناس الموجودة لهم يقول لها أبو فؤى عبد الرحمن بن عوف والتاني أمه سلم أو مش عارف مين وثلاث يعني جيل كله جيل طاهر ووووين جيل ابن ألس سيدنا ملك ابن ألس وعين سيدنا ملك قاعد بس مش ابن صحابي أعمى ملك ابن مش ابن صحابي مش, مش, مش, مش ابن سيدنا ألس اوه مش ابن صحابي فسيدنا ملك رضي الله عنه قاعد في تحديته فكان يقول، فهو واحد سأله خل بالكم كلا فقال يا إمام قال نعم قال الله عز وجل يقول الرحمن على الأرش استوى كيف استوى استوى يعني استققى واعتلى فقال له ازاي استقر و ازاي اعتلى فماذا فقل بناك بصف في الأرض فيك وجسمه اتغير حتى تصبب عرقا تصبب عرقا ليه ما يسمى ايه اخذته ايه الروحضاء الروحضاء دي اللي هو عرق جاء الحمى عارت هون يقول عنده حمى وجاله عرق يتصبب كيه ما ايه عرق الحمى شو الروحضاء فاخذته الروحضاء ونظرت في الارض برها يعني بص كده في الارض شوية وامرات عرافة واما بتاع الراجل قالوا ايه بقى لشو معلوم والكيف مجهول والايمان به واجب والسؤال عنه بدعه الناس <تصفيق> كده فاحنا عن كيفيه الصفات اصلا السلام عليكم بعد اذنك يا خلاص يحفن؟ <تصفيق> خلاص احنا بنقول اهو دي في بس الصفات في الوقت ما بنقولش كيفه خلاص ما بنقولش كيفه فانما الاولى والثانيه من الحاجات عشان ايه كل سبهين كلمه تبارك في القران ولا من كليات القران لا تستخدم الا في حق الله سبحانه وتعالى كل تبارك في القران انما في حق الله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء ها حبيل. لا ما خلصتش احنا بنجاري ثاني ان احنا عندنا هنا ابواب الفقه بس ما حبيتش ايه ما كانوا اصلا مبدا في تبرع في المرحله ده وارجع عنده في ايه اصول النور على اساس في ابواب الفقه احنا ما قلناهاش النقاط مثلا وكده انا عندي كتاب جيد قوي يا اخواننا كتاب جيد قوي اسمه احوال اهل السنه في ايران تكتب اي اول مقطوعه صباحا كده عندي كام وشخه منهم قلم غلده نكتب واحد مين عايزين نسكر اه منقول لحظه اوكي شاور في ولا بعده انا اقول عايزين نعمل مسابقه صح نعمل مسابقه هو ازاي نستفيد منها يعني فأه. في شط النور ان شاء الله لا هنا في المعركه لا يا هنا في المعركه تبارك الذي بيده ملك على كل شيء قدير وبرضه عشان الكلام يشيك كمان الشيك معاه واحنا اتفقنا على ان في مصالح مين وكل حاجه لا مطلع كده ولكن هذا المصلح في سوره تبارك هيصع لكل ايه في سوره كل النشط عندك ونسب الفرع اطلع ايه تبارك الذي بيجي المنتو على في ميته ها تبارك الذي بيجي المنتو فوم صيب في حرب تبارك الذي بيجي المنتو على كل شيء ما هو ده بقى الايه دي القدره البيانيه بقى دي القدره البيانيه مش كل واحد يقول الكلام ده صح صح صحيح ودي حلاوه المطبخ بالنسبة لأول الآية تكلم عن البرك فأثبتت البركة لله من السنة اللي هو من حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم البركة أمور الله فواهيب البركة هو الله سبحانه وتعالى جميل باركة باركة يعني هو المعنى بتاعها ليش سلم أو نتوش كلمة بارك معنى إيه؟ وينع لوجه بتاعه وما شبه ذلك اللي هو التصيل بتاعها انا ما اتكلمتش فيه على اساس ان لو انه بره الشاشه تبارك الذي بيده ملكه وهو على كل شيء مره يقول لي ملكه ومره يقول لي ايه الملكوت الملك. وهو على كل شيء كل شيء هذه الشيء صيغه هذه صيغه وردت في التاي خلي الاخوات معي بس هذه صيغه اذا الملكوت والجبروت قد فهم الشباب هذه الفاظ بسيطه وردت في اللغه العربية على هذا الوزن الوزن وهي تدل على المبالغه الملكوت يعني الجبروت الملك. الجبروت تدل على عظم ايه الجبروت التجبر او ما المشروعية المشروعية لا ما فيش هي الفاظ معينه في اللغه العربيه كتبها مع محفوظ تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء وهو على كل شيء كل شيء وإن كل ألقاف العموم قدية فالله عز وجل خادر على كل شيء أنا بصراحة ما أرى أن نطلع دائق بالنا أتوقع إيه إن ربنا عز وجل يذكر في السورة إيه بعضا من قدرته سبحانه أو بعضا من مظاهر القدرة بلدي سبحانه برضو أنا الحمد لله عز وجل عز وجل ما عرفش الرابط السورة فبرضو احنا نشترك فيما, باع فيما, باع فيما بيننا على الانتزاع الغابة في الذي اسمه خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عمل وهو العزيز وغفور الذي خلق الموت والحياة فهذا يدل على ان الموت مخلوق والحياة مخلوق فالله عز وجل حي خلق الحيات. غير وخلح الماضي الرابط ممكن تقول الفضرة لسه لسه لا تستعجلش يا غير لسه لا تستعجلش المصرع والله والمعبور ها هم معانيش الصدق والله والمعبور لسه ما أنا بردو أعايز أقول حاجة ما حدش استعجل لأن إنت في الاستعجال في, ال... في الرابط ممكن تستضم بمقطع في الصورة ما يديش إيه؟ معه مع مع معه مع الكلام اللي إنت قلته تسوء اختلف أحوالين نفسك بأي هو أضرب حاجة في الضابط لأن الواحد يبغى تسخن وهو يتضبر كتاب ربنا شان يعني؟ مخلوق. الذي خلق الموت والحياة إذا الموت إيه؟ مخلوق مخلوق وليس مخلوق. مخلوق وإذن يؤتى بالكفش يؤتى بالموت عليه الكفش بيصبح ويصبح بيصبح يوم الخيام والحياة مخلوق يبلوكم أي يستبركم أيكم أحسن عملا مهي أيهم أحسن عملاء وهو العجيز وهو العجيز الذي لا يضاب جنابه الغفور صاحب المفتر ورصية مبلغة من المفتر برضو لسه بيصف ربنا سبحانه وتعالى ومن صفاته أيضا من صفات الخلق الذي خلق الموت والحياة الإله الذي خلق سبع سموات هي في سبعة سموات فوق الكون فوق فوق فين فوق السماء فوق الايه بنقول نصل حديث الصدق فين احنا فوق اللي نؤمن بذلك ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات قلنا هذا ان قال سبع سماوات في السبع سماوات فوق بعضينا فين فين فوق <تصفيق> ما <مرمو بيه>. تسمعوا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <أه> ولا ان الشغله بكيفك ليه قلنا ما كناش بزاد احنا اسوانا في حاجات في الكون دي لحد اما نعرفها يعني في جسم الانسان نفسه اشياء احنا ما نعرفهاش السنه دلت اللي هي بتهم بعض هم اه فوق سبع سماوات طب بعضها فوق بعض, <بعض> وناجي <صوف> <بعض> <ولا> احنا عايزين تفسير فلكي قال الفلك يطلع الصبح يقول هذه السماء الاولى وهذه السماء الثانيه وهذه السماء الثالثه وهذه الرابعه والخامسه والسادسه والسابعه انا كمسلم اؤمن بذلك يقينا لا يخفى البينات التي قلنا بانهم من شك في ولكن السؤال اللي بيطرح نفسه على العقل في زمن يدي العلم يعني ان زمن زمن العلم هذا الزمن احنا بنسال اين هذه السماوات السبع او واحد من اثنين يا اما تثبت سبع سماوات يا اما سبع سماوات ودي برده من الايات العظيمه لما تيجي تقول ولما انفلق والسماء ويجي في حاجات زي فنه يعني سواء الدكتور فندي الدكتور الفندي او الدكتور زغلول نقار يجي يقول لك ايه بقى والنياذ يعد النياذ يعدها ثمن النياذ هو قوم مش عارف ليه وايه وايه وايه ويرجع عند حاجات اه ربنا قال سبع سماوات مش في الحديث النبي صلى الله عليه ربنا جعل بين كل سماء وسماء كما بين السماء والارض بالنسبة للارض قال ايه مثلهن ثم استوى الى السماء وقال في صوره فصوله للسماوات والارض اتيت طبعا اوقرها قالت اتينا طوب فهو خلق سبع اراضين زي ما خلق سبع سماوات هل الارضين دي طبق ولا زي ما بين السما والارض <تصفيق> هو ده بقى اللي عايزين نعرف نفس الكلام يا فندم نفسنا ولا يشتغلوا نفس حاجات تحتاج الى عين انا ما عنديش عين يمكن نقول صمت القران في التعجس طبعا انا انا هم بهذا يقينا ولكن كيفك؟ ها كيف قالك ان يثبت بعد الشق بنشا... مش لعلك لو بيثبت تجاه الشق هو غرور بس ان احنا مغرورين شويه ان الله ده الذي خلق سبع سماوات شوف يا شيخ, شيخ؟ السماوات ذكر ولا انثى سماوات انثى ليه ابتدى التانيس ليه لان هو سبع, سبع. ايه لو ايه لو يقول ايه سبع سبع سماوات تباقة أي طبعين متط... يعني فوق بعضهم ما ترى في خلق الرحمن تفاوك تفاوك يعني لا ترى فيها إيه؟ ولا, ترى. ولا ترى فيها ولا ترى فيها تشويحة ولا ترى فيها خلل ولا ترى فيها مثلا افترابا ولا ترى فيها حاجة يا أخوانا العلماء العلماء من العظمة هذه الكوية وانه يسير على على قواعد على قواعد فيزياء على قواعد فيزياء منظمه جدا العلماء بيحصلهم حاجه العلماء بيحصلهم حاجه يعني انت عندك دلوقتي في عالم العلماء التاني لك ايه ممكن دلوقتي لك الكسوف الشمس هيحصل امتى بعد كام سنه تقول له يا سلام يقول لك، آه، أصلاً أنت ما تعرفش تكون ده ماشي إزاي، بضغطة وامتظامة تقول لي، يقول لك، أنا ممكن أقول لك، الخسوف دي يأصل مثلاً، بعد ألف سنة إمتى؟ وإن ذلك كان فيه زمان في بداية القنوة بإسمه الشيخ حمد الفلكي، عن مصر الشيخ حمد دي قال له له، إحنا عايزينك تحقق ميلادي النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم حاضر، أنا أشوف لكم ميلادي النبي صلى الله عليه وسلم انت عرفتها أهاء الزاجة، ها؟ يا حاج زيد صفات حساب فلكي هتشوفه ازاي موضوع ما يخصلك عن الباقي ها مبارك. ها ها كده فين الجدول بتاع الكسوف جاب إيه؟, ايه جدول الكسوف وعد يرجع يرجع يرجع لما وصل للكسوف اللي حصل يوم سيدنا ابن الناس عثمان ابراهيم وشاف المسافه بين موسى عليه السلام او بين سيدنا موسى عليه السلام وموت ابراهيم وحد البلد مين اهسس صلى الله شفت الدقه عايز يقول هذا الكون يثيره من انتظام من كامل متكامل اخذتها معاك امسك لك ما ترى ما ترى من تفاوت ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت هو في في يوم من الايام قال لك السماء السماء محتاجه ترميم قال لك السماء محتاجه اثنين يبصوا عليها والشمس تاخد ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت يعني ليه صفه الرحمه الرحمن هنا في الموضوع ده بس. يعني ما, ما ترى في خلق الله من تفاوت والله يعني اللي عندنا من رحمات ربنا سبحانه لا ليه اتفق لان الانتظار الكون ده رحمه ورحمه الله انت يا محمود ما بتقومش الصبح تدور على الشمس انت بتشتغل بحاجه دي كده وانا اشتغل بضوء الشمس ولا النهارده هفطر ولا مش هفطر ده شغل ربك هو في الات برضه اه لسه جاي اه ترجع للبصره ترى من فطور فطور يعني انشقاق هل فيها فطور او انشقاق وإنه فهي عن بصر، حسنا بص كويس هل ترى من فطور؟ عمر شفت السماء فهن شفاق؟ هل عمر شفت السماء مثلا محتاجة لأتنين مواجسين يصفعوها؟ لقد أصلها واقعك للجهادين؟ ولا حد واحد ولا، ولا حد ضيق روما إنما الكامير ما ينسبش إلى السماء؟ نعم من السماء اقتربت الساعه وانشكل ما شاء الله اقتربت الساعه وانشكل الدكتور زياده ان شاء الله بالنسبه للسماء وانت قال ده كان على ربنا قال ده على قال بالغير العمد الضرمان البلاغ ده هو هو انترونها فرجع البصر هل ترى من خطوط فرجع البصر من خطوط اخوان يعني احنا في رحمات عظيمه جدا انا اقول لك حاجه بسيطه بس يعني مثلا ان الايات اللي عايزه في المجلى كم ان جعل الشمس مصدر الضوء والشمس مصدر الضوء والحراره فلو الواحد مثلا تعرض للشمس فتره طويله ايه اللي بيحصل له؟ التهاب الشمس نعم ايه اسمه؟ الشمس له امراض امراض جلديه امراض جلديه وغير الامراض الجلديه يعني انت اخواننا بتوع الزراعه مثلا في في الاراضي في الاراضي الزراعيه تفاجئ انه في عينيهم كي لسوني ايه؟ كيل دليه او ايه؟ كلف لا مش, عين. لا مش عين. عينيهم كيسدوني لا, لا. يكتعلون حاجة في عينيهم كي زفرة ايه؟ معظم المهندسين الزراعيين عندهم زفرة الزفرة دي سببه ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ غير بقى الامراض الكنيتية بتانية تخذ بقى حرارة وبعد هنا ما بقى؟ يقول لك يا عم احمد ربنا كله زي يقول لك الغلاف الجوي اللي انت بتبص عليه فوق ده يحمد إنسان من أشعة الشمس لو لا الغلاف الجوي وطبقات الغلاف الجوي ده لأشعة الشمس جيت حرقك دي تقول يا السلام يقول لك آه فكل حاجة بإيه آه كل حاجة بدقة ويجيك ربنا شبحانه وتعالى الذي خلق سبعة سماواته تضافة ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت هذا هذا الخلق وانتظامه هذا من رحمات الله يعني تصور واحد مفيش شمس ايه اللي هيحصل له ها لا مفيش يعني ما طلعتش الشمس عارف يعني ايه مفيش شمس مفيش لك منظر بسيط خالص في شؤا ايه في الشقه اوضه مثلا بعيده قوي عن الشمس ومسدوده الشمس او مش شمسه حط مثلا فيها اي حاجه كده تلمع تستغرب انت كيف جبت لسه جديد ونظيف وحطيته في الاوضه دي تروح تلاقي عليه عفن انا لا جاي لا. لان مفيش ايه في, في نجمه عندها الشمس في طبقات فقيره بلازل بلازل بلازل بلازل بلازل بلازل في الجو بتاعته لازم لازم في العشوائيات كده والشمس زي ما تدخلها وحدك وفي, وفي نفس الوقت الهوا عليها في في عندهم ايه شل هذا الطبق ده ده ما ضمن مصر. مصر. مصر. مصر. مصر. من ضمن من ضمن من ضمن و بدهه او اهميته بعد تعالى لتعلقه عدد السنين والحس دي اهل ليه في اللايه برضه الشمس ما الشمس النهار ومقمر الليل الكلام صحيح يا لازم الانسان يعرض اشعه الشمس فتره ما هو لازم مش انزار طار وبوش ده في بالك يا مرض السل ومرض ثاني اللي هو بيسموه الحمى الايه الشوكيه الحمى الشوكيه دي خطيره الحمى الشوكيه دي بتيجي على هيئه وباء تصيب المخ صح صعب اقول انك انت تقابل واحد وعدل منه يعني, يعني لو لقيت منها دي يبقى مو يعني انت لو دخلت مستشفى قنياني من, من باجيان وجفت للعنبر اللي فيه نوع الحمى الشوكيه صعب قوي انك <تصفيق> انت تلاقي حد يعدل الحمى الشوكيه دي قوي اعرضها يا دكتور اعرضها الدكتور بتشبا الحمى مرض رهيب درجه حراره مرتفعه جدا ما يقدرش في الشمس او في الاضاءه اللي دايما يربطوا عونه لا الصبح الصبح شديد جدا في المف وبعدين ما فيش حد بيتعامل مع عله طول حمى الشوكيه بتقعد فبيجيب سائل كتير من النخاع بنعمل بزل من النخاع من ورا من الظهر البنك يبدي يحلله في ضوء التحليل ده دي عنده حمى الشوكيه انا ما عنديش حمى الشوكية. في الغنب الأعمل أنت بيتموت إلا من رحم الله فأستطور دي عشان إيه مكان ما فيش إيه شمس. شمس بسولن وهم شوكية وكساح يعني في مثل مثلا أمهات تيجي تلف مثلا تلفه في إيه تلفه في كم هدمة دي من باب الخوف عين ما تعرضوش أبداً الشمس عم هيج الوادي يقف ما يعرفش يقف تروح للدكتور يقول له يا سيزة ما تعرضوش الشمس <تصفيق> اه عند عنده لاشكاته وعنده شاح يعني شوف الشمس فده جزء من جزء السماء جزء من السماء او نجم من نجوم السماء فما بالك ببقيه في السماء واقسم الله به اه ليس والله الليل عايز اوصلها وايه كلمه ليه آل الرحمن آل الرحمن لان هذا افتضال في الكون فيه من ايه من الاحماث ده ما ترى في خلق الرحمن من التفاوض أي اختلاف والتراب فارجع البصرة بصتين كلا هل ترى من فطور هل في انتقاط بصتين كلا يستطيع يمكن تشوف عدم ثم ارجع البصرة بصتين مرتين يعني قلب إليك البصرة خاسئا وهو حسير اش يعني ايه؟ خفيف ضعيف خفيف بمعنى اخيرا يعني يعني تكال يعني انت لو قعدتش تبص في الكون وتدفع راسك في السما كده تبص على لا متظل تدقق النظر انت لا تعمل الا انك انت تعنت وجعك بتبص في الارض اه رقبتك وجعتك ما تعملش الا انك تقول تبارك الذي جاد بالنور فين الثقه أخوانا أنا رأي الشخصي أن علم الفلك من العلوم المهمة جدا للبجل الذي يقرأ في التابع لأن هذا يؤهل الابطلاع على أسرار كثيرة جدا من أسرار الغرمانية ينقلب إليك البصر خاسئا خائبا وهو حسير وهو كليل ضعيف ولقد زيننا السماء الدنيا الدنيا أي القريبة من الدنو أي الطب بمصابيخ ليه يا بنو صلوات شوف نجوا وجعيناها رجوما للشياطين ايه الرجوم اللي يشعلوا الشعلوا لانكم تعلمون ان نجينا او ان الشياطين يا يتسمعون يتسمعون يتسمعون يتسمعون يركبوا <ميح> <تصفيق> عشان يجي الثاني كان على الارض يبلغوا كلمه كده وكده وهو ياكل على عيش فلان ده هيموت ده فلان ده يعيش ده فلان مش عارفين فما فايت تسمعون الملائكه فالله عز وجل ووضع هذه الشوب الايه ترجمهم المصابيح السماء السماء فن منظر السماء خاصه في الشتاء لما تبص في السماء كده وتلاقيها صافيه وتجد ان فعلا ان هم مرصعه بالنجوم فعلا ان ترى ان مصابيح مصابيح جميله مصابيح رائعه جميله خاصه في, في الشتاء من فوق صافي ما فيش ضباب ما فيش غيوم او شمس حتى اصعب لا والله <تصفيق> لا والله يا محمود كل مكان يا اخويا <تصفيق> بس احنا مشكلتنا حاجه <تصفيق> لا يا اخويا <تصفيق> احنا مشكلتنا حاجه منذ ان دخلت الكهرباء بلادنا لم نعد نرفع وجوهنا للسماء افتكر كده انت كم مره رفعت نظرك للسماء hvis du går til fril gutter filtring eller før du går til skering? Eller من effects for nørre skering flats? første sいやer dem sa